وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نقفه اذا تمنى وان عليه ا ل ن ش أ ه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى